لَمَّا قَصَلَ طالوتُ فِي الجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ قَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا منهم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 ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين